بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الملزم قم الليل الا قليلا نصفه او انت قسم منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا تَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْءًا وَأَقْوَمُ خِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبَحًا طَوِيلًا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 وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَ لَوْ وَجِيهَا وَطَعَامًا ذَا غِصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا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 فَأَصْطَابَ عَوْنُ الرَّسُولِ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِلَا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا